أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإن 117. ونحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو إنه حكيم عليم ولقد خلقنا إنسان من صلصال من حماء مسنون والجأن خلقناه من قبل من النار السموء وإذ قال ربك 129. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 120. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين